يلي صدمك الواد في بعض الأحباب خلك صبور جعل ربي يعينك من راح من بلا ذنب وسباب خلها على كيف كله فمان الله افتاح لها الباب لابد لك يرجع قبل دينك احذر توجه ولو كلمة اعتاب فكر بدونه كيف تقضي مدى محولك ناس واصحاب وحربان واش لك بشخص ما يقدر حنينك واش بشخص ما يقدر حنينك واش لك بشخص ما